észre beszok, a neszar meghúzott a szádr, miből? Ősi elábr, de mi ből? A legmagadatba hár, ezekben zemén, ez a a zemén, aki érti, és ma jó, a második ماتبتش في يوم مصدوم احنا في زمن عيش وخلاص انتهم <تصفيق> الصراح الاخلاص زمن الظلم والحروب والشر <بالتصفيق> شر الإنسان مكسوب حياة أطفال في أول لحظة تخدي <تصفيق> الدم و هي موت مرتاح يا شهيد <تصفيق> ان الله عظيم مجيد مش هتكون في القبر وحيد حوارك زفا فرح أو عيد <تصفيق> الغابة واسعة والمحوش فيها كتير لازم <تصفيق> تسعى قبل ما تصبح الزيت هزير <تصفيق> و كما عيشة حواياتهم هي الظلم الإنسان <تصفيق> أطفال ماشية مش رأي م <تص> Akkor nem tudnék a